إِنَّ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ مَا قَطَعْتُم مِّن لِّينَةٍ أَوْ على قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيُخْزِيَ الفاسقين. وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَبْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ فَمَا أَوْجَبْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَن يَشَاءُ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 بين الأغنياء وَمَا وما آتاكم الرسول وَمَا وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب للفقراء للمهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضل من الله ورضوانه يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله اولئك هم الصادقون وَالَّذِينَ تَبَنَّوْا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ قُصًى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 وَإِن قُوتِلتُمْ لََصُرَّكُمْ واللَّهُ يَشْحَدُ إهُ لََذِبُون لإِن أُخْرِج لَا يَخُدونَ مَهُم وَل إِ قُوتِوا لَا يصُونَهُم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 وَلَتَنْظُرُنَّ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أَلاَ إِكَاهُمْ الْفَاسِقُونَ لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هم لوأَزَلناهذَ القُرآنا على جَذَلِ الَّ رأَيتَهُ خش ل رأيتَهُ خاشًا تَصدَدًّا مِن خَشَة الن لوأَزَلناَا هذا القُل آنا على جَذلَّ رأيتَهُ خش لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ هُوَ اللَّهُ الذي اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إلا هو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 العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى